ورفتك الغفور ورحم <شترك> بِمَا يواخرهم بما لا تذهبوا من عند وكي كن كل عام Ու հիվք քո նամուց անձված When I'm mad a <tos> lŷ! իոր եպտա մորու ստա գա լորուր, կապ فَلَمَّا بَنَ الرَّعْمَ جَمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيعَ حُوْتَ مُنَفَتْ تَخْوَى السَّبِيلِ աստանուտ! <laughs> ج oron dinف à Oh, what do you say see mm -hmm. mm -hmm. لا ذا ذك ما كوننا ما تلجي فتردد ذا ما خوف Oh, what do you think? Me, that's it, all يا لاله ذلك ما مننا لا تذكروا الذى ذا ما خوف አደ ደም ነይባ ዲና Oh, no, no. վա՜վ վա՜վ Oh, <Sessly> that's وَنَسْهَى نَوَا عَتَن صَلَا صَلَا عَلَى مَنْ خطرو تلاي يا نورك والله انا اقترنت Աwelt Ադ հուրանայ պանայը ոիՠիդադանրըէ սінա ձպա էարշայ